وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَخِذُ أَصْنَامًا لِهَتَنٍّ يَأْرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَكَذَلِكَ نُورِي هيما ملوك السماوات ولرض وليكون من المؤمنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما قال لا أحب لافلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني رب بي لا أكونا من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَا يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ إِنِّي وَجَّهْتُ وجهي للذي فطر السماوات ولرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاج وَقَدْ هَدَى وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا رسى ربي كل شيء إن علماء فلَتَتَذكّرُونَ وَكَيْفَ أخافُ مَا أشركتم وَلَا تَخافونَ أَنَّكُمْ أشرك قُلْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِلَمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ الَّذِينَ آل اَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ لَّآئِكَ لَهُمُ اللَّنْ وَهُم مُّبْتَدِعُونَ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا Buong